قلبي ينبض عند الأقصى تحت نعال الاستعمار نعشي يرفض أن يتأنا يرغب أن يكمل مشواري يرفض أن يحيا في ذل يرجو أن يأخذ بالثار أنا عربي لكن قلبي يكفر بالعرب الأعذار كل جوارح طومي جزءا جزءا بالمنشاري لا تتوقع أني يوم من حتى اغسل عاري واشرب دم في استهزاء واسخر من غضب الثوار حطم دم الخرب داري سرقوا شمسي نهبوا قمري سقوك القطعان صغاري أنا لم منكم يوما سو ربي بالدين صغاري سأعلمهم كيف يكونوا في الحرب كوسد مغواري بات بعزم وبإصراري سرقوا شمسي نهبوا قمري سقوك القطعان صغاري أنا لن أيس منكم يوما سو ربي بالدين صغاري ملي سوعلمهم ملي كيف يكونوا في الحرب كأسد مغوار. إنهم الباقي بات بعزم وبإصرار أجل الإسلام تثانوا ضحوا لبلاد الأحرار إن الصحوه كانت كبرى جاءت لهم بالإعصار إن الصحوة كانت كبرى ترسم ينبض عند الأقصى تحت نعالي الاستعمار نعشي يرفض أن يتأنا يرغب ان يكمل مشواري يرفض أن يحيا في ذل يرجو أن ياخذ بالثار أنا عربي لكن قلبي يكفر بالعرب الأعدار البواس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 إنهم الباقي من أمل بدى بعزم وبإصرار سرقوا شمسي نهبوا طمري سرقوا كالقطعان صغار أنا لم أيس منكم يوما سوربي بالدين صغار سوعلمهم كيف يكونوا في بالحرب كوسد مغوار إنهم الباقي من أمل بدى بعزم